إِ رَُّهُ إلَكِ وَجَعِلُهُ مِنَ المُررسَلين هلَلْ تَطَطَهُ آلُ فِعونَ لكُونَ لَهُ عَدُ وَحَزَنَا إِ شِرعَونَ وَهَا مَانَ وَجُنودَهُ خاطئين. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ان كادت لا تبدي به لو لا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَأَرْدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ اِتَّقِ ٱلَّذِي تَقَرَّعَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَأْنَسَهُ صَرَفَ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِحُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فلما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 إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل اقْصَلَ مَدِينَتِي يَسْعَوْنَ لِيَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَئْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجْ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يترقب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 ووجد عَلَيْهِ أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر ابونا شم لِمَا وبلی سکول رب انلتا مقیر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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْ هَذِ خَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 لكم مِنْ إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بخائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَقَوَى وَعَلَيْهِمُ الْعَمْرُ مسیاسی اہلی مد یوہن ون مُرْسِلِينَ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 فَإَِّم يَسْتَجبوا لَكَ فَعلَم أََّ مَا يَتَّ بِعونَ أَهوأَهُم وَمَنْ أَوَلُّ مِن نِ التَّبَهَ وَهُ بِغيْرِهُ دَم مِنَ اللهَّ إَِّ اللهَّ لَا يَهْدِقَوْمَ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا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 مچی تم شمت الح چنیا وزین تمہ دوں و اب کو افلتا فر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 مَا وَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يهتدون.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 مَن جَ أَبِالحَسَنةِ فَلَهُ خيرُون مِنهَا وَمَنْ جَ أَ بِ السَّيئاتِ فَلََا يُجِزََّينَ عَعملِلُ السَّياتِ إَّا مَا كانَُوا يَععمللون